هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها ألوطى قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين ولما جاءت رسلنا هم وباق بهم يرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن اننا ننجوك واهلك الا امراتك كانت من الغابرين ان منعزلون على اهل هذه القريه رجزا من السماء رجزا من السماء بما كانوا يفسقون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 قَادَهُمْ وَثَمُودَ وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِمَّنْ سَاكِنِينَ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنُ وَهَامَانَ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فَسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ الله الله اكبر الله لمن حمده بنا ولك الحمد الله اكبر الله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 والموكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون الله, الله أكبر سمع الله لمن حميده ربنا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 بحسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله أثاء أحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت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 ཧ ཧསྲ ཧླར རིན ཧ ཀྲག རིགར ཙྲོ དར བྲང ངའ ཤས བྲའམ ཀོའོ ཁངས རྡིན نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وعير المغضوم عليهم ولا الضالين قل يا أيها الكافرون ما أعبد ولا أنا عابدون ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين الله أكبر, أكبر سنع الله لمن حميد ربنا Thank <laughs> you.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 সময় আল্লাহি হাম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 কত সুন্দর ভাবে পবিত্র কোরআন অগনিত জীবনকে আলোকিত করেছে আমরা অনেক গুনাহের কাজ করি দিনে আর রাতে সকাল আর সন্ধ্যায়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 فالذين آمنوا فالذين اتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد باياتنا الا الكافرون وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تحطه بيمينك الا اللرتاب المبطلون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 اولا يكفيهم ان انزلنا عليك الكتاب يتلا عليهم ان في ذلك لرحمه ان في ذلك لرحمتا وذكره لقوم يؤمنون قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والارض وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الْقَاسِرُونَ الله الله أكبر سمع الله لمن حميده ربنا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 وَلَوْ لَا أَجَلٌ مُسَمَّا لَجَاءَهُمُ الْعَذَابِ وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ يَوْمَ يَغْشَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوكُوا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِيَّا يَفْعُبُدُونَ كُلُّ نَفْسٍ دَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ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 لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم الله الله أكبر سمع الله لمن حميده ربنا ولف الحم السلام عليكم ورحمه الله السلام ورحمة الله السلام الله السلام الحمد لله رب العالمين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 وخلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنا يغفكون الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم ولئن سألتهم من نزل من السماء ما يحيي به الارض من بعد موتها فاحيا به بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل اكثرهم لا يعقلون وما هذه الحياه الدنيا الا لهو ولعب وان الدار الاخرة هي الحيان لو كانوا يعلمون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 أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن أظلم ممن افترى على الله كَذِبًا أو كذب بالحق لما جاء أليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين الله الله اكبر هيا <تصفيق>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 पाउंड उंड नंबर शून्य नीचे एक शून्य शर्टकोड तीन शून्य शून्य शून्य आठ तीन सोएसि कोड आई विजि बेट पिस डट ई मानवतार समाधान জান্নার নাম হতে বাঁচার একটি মাত্র পথ তা আল্লাহ জানার জন্য দেখুন देखुद्ता रोबार मंगलवार और शुक्रवार रत एगारोटापुन सम्प्रचार सकाल दस टेल दे